ويفعل البعض من المأموري انشق فعل سائر المأموري. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر منه منهم ما استطعتم هذا إذا كان إذا كانت العبادة تتجزأ وإذا كانت لا تتجزأ فإذن تسقط عنه بالكلية وقلنا مثال الصلاة يستطيع أن يصلي الركع الأولى وهو قائم والركع الثانيه يشق عليه القيام ويذهب عنه خشوع نقول صلي الأولى قائم وتصلي الثانية وأنت جالس ويأخذ الأجر كاملا نعم وقال استطيع ان أصوم نصف النهار فهذا العبادة لا تتجزأ مفهوم طيب نعم قال إذن كل إنسان الله سبحانه وتعالى محاسب على هذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم أحيانا يجيك سائل يقول أنا لا أستطيع تقول الله حسيبك لا تقدر عليه لابد أن تأتي به إذا كانت تتجزأ لانه بعض الناس يقول لا لا أقدر إذا لا تقدر اذا سقط عنك وإذا تقدر فالله حسيبك على هذا لأنه قد يأتيك إنسان يقول أنا مريض لا استطيع صيام رمضان يقول الله حسيبك في هذا صح؟ نعم طيب قال لقد ذلك يقول الأمر بالمعروف أنه عن المنكر بحسب القدرة والاستطاع نعم لكن أقل درجات انكار المنكر الانكار بالقلب وليس بعد هذا صحيح؟ مثقال ذره من إيمان إذن لأن كل واحد يستطيع أن ينكر بالقلب في أحد لا يستطيع شكال هذا وهل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق أو بأقل مما نطيق الثالث بأقل مما نطيق ومع هذا جاء التخفيف وهذا فيه دليل على يسر الشريعة ابن سعدي رحمه الله تعالى وعلى هذا الشيخ بن عثيم رحمه الله تعالى يقول اذا رايت إذا رأيت فتوى ميسرة وفتوى فيها شيء من التعسير فقال لكن من دون تتبع الرخص وكان مع الفتوى الميسرة الدليل فخذ بالميسره لأن هذا هو الدين ولذلك هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر هذا في الجدوى الاخوه يقول الجدوى الاخوه يعني كثر الاضطراب فيها ومرة يأخذ الثلث ومرة ثلث الباقي والمقاسمة وكذا وكذا قال هذا التفصيل الكثير يدل انه هذا في إشارة ليس من الشر لكن هو ما رجع ورجح القول الأول إلا أمور كثيرة منها القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جد الثاني أن هذا القول قال به كما قال ابن القيم بضع عشر صحابي مفهوم إذن هذا ليس تتبع للرخص لكن عندما كان هذا صريح القرآن وقال بضع بضع عشر صحابي ثم أن المسألة فيها تعقيد طويل فهذا إشارة أن القول الثاني مرجوح والقول الأول راجح لقوة الأدلة ولأن الشريعة الأصل نجاعت بالتيسير مفهوم كذلك يقول هذا الكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحيض يقول أن الحيض يعني مما عمت به البلوى وأنه كثير عند النساء ومسائل ولا يمكن أن يكون في هذا التفصيل كما درسنا في أو كما سندرس في الزاد يعني الباب طويل صعب جدا يقول هذا يعني النساء أعلم الناس في هذا الباب فلا يمكن أن يكون هذا التعقيد إذا كانت مبتدئه أو إذا كانت مبتدئه تترك الصلاة يوم وليلة ثم إذا تكرر ثلاثا وكذا هذا في تعقيد فهذا يقول دليل أنه مخالف للشرع ثم رجعنا للشرع وذكر الأدلة وغيرها بد أن تفر بين الأخذ بالتيسير إذا كان عليه دليل وبين تتبع الرخص نعم قال قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور تعالوا أيضا ذكرنا في الحج أن بعض النساء مثلا يوكلوا في الرمي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يفتي في الحج أن المرأة تأتي إلى قرب الجمرات وترى أمام الجمرات إذا كان الزحام توكل يعني ليس لأن توكل من الخيمة أو من البيت على غلبت الظن ان هناك زحام لكن لو أعلنوا مثلا وزارة الحج والشرطة أنه اليوم هذا في زحام شديد ولا أحد حتى يأتي قريب الجمرات سقط عنها الرمي وتوكل نعم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون نعم قال تقدم معنا في الأمناء أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فر، وغير الأمين ضامن بكل حال من الأحوال. نعم، فإذا أذن جاء الاذن إما قال من المالك أو من الشارع الحكيم. فإذا جاء الاذن لا ضمان و إلا إذا تعدى وفر. طبعاً، وإن لم جاءت الإذن ضمن بكل حال من الأحوال. طيب يقول مما يدخل في هذا اقرأ آخر الصفحة 45 مما يدخل نعم قال رحمه الله وإما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله يقول الغضب لكن كان سبب هذا الغضب أنه كان لله لا لغير الله ليس لحظ النفس أو للانتصاب أو ما إلى ذلك ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قبل إلا أن تنتهك حرمات الله نعم وإما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال صدر و... عن هذا الغضب أقوال يعني تكلم بكلام يعني زائد ولا يليق مثلا أو فعل نعم فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متاولا في ذلك مجتهدا في ذلك يعني هو ما صنع هذا إلا متاولا في هذا مجتهدا نعم قال فإنه معفون عنه فإنه معفون عنه لانه هذا الغضب أولا لله والثاني كان متأول في هذا مجتهد لا معاند ولا متعصب ولا عنده حظ من حظوظ الدنيا نعم كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعى إنه منافق نعم لأنه قال هذا على ما ظهر له عمر رضي الله عنه ولكن بين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسألة الأولى المسألة الثانية في الحديبية نعم في الحديبية ما صدر من عمر رضي الله عنه في أول الأمر هذا كان عن اجتهاد ولم يقصد عمر رضي الله عنه ولا نظن هذا فيه أبدا أنه قصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام صحيح؟ أي نعم طيب لا لابد أن تفرق في هذا الباب يقول انه ما صدر عن المعدون فهذا ليس بالمضمون وغيره يضمن نعم قال كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعه إنه منافق واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية يقول عندما اعترض ذاك الخاري في أول خروج في الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد في ماذا عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم اعترض الانصار أيضا في القسمة ما الفرق بين هذه القصة وهذه القصة هنا الاعتراض عن اجتهاد متأول فيه ثم بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا أم لا رضوا إذا كان هذا لبيان واستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني كان هذا التفريق فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وعندما بين لهم الأمر رجعوا أملا رجعوا أما ذاك همه نسأل الله السلام العافية الدنيا ان اعطي رضي وإن لم يعطى شخر مفهوم فإذا يعني جاء بعض الطلاب وبيّن لأخي مسألة من المسائل وكان يعتقد أن هذه المسألة على الصواب فيها فالأصل انه الثاني انه يفرح بهذا الكلام. وذكرنا احنا يعني هذه الامور كان تحدث بين السلف ذكرنا هذه المسألة في ان زيد رضي الله عنه كان يقول ان للام ثلث الباقي في العمريتين فقال له ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان الام تاخذ الثلث و ولا تاخذ ثلث الباقي فقال زيد رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس انا وأنت نفتي براينا الذي ينظر في اول ما ينظر هذه المساله يظن ان الحق مع من ما ابن عباس رضي الله عنهما الا ابن عباس يستدل بالقران مفهوم؟ نعم لكن لو تتامل في المسألة تجد ان الحق مع الذين خالفوا ابن عباس وجمهور الصحابه مفهوم نعم اذا اذا كان يعني بعض الناس يعني يشدد في بعض المسائل أو يذكر كذا وغيره وإذا كان مجتهد ومتعول وغيره الأصل انه لا ياخذ يقول والله هو يعني عندما كلمني رفع الصره يا اخي من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قبل إلا أن تنتهك حرمات الله نعم قال قال, رحم. قال رحمه الله واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال انتهى نعم